فإذا جاء وعد مَا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 وجعلنا الليل و النهار رأيتين آيَةَ حولنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن مندها أولئك وهؤلاء من عطاء ربك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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومٌ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْقَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَوْصُورًا وَلَا تَقْرَبُ مَا لَلْيَتِيمِ إلَّا بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَدَ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا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 هُوَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَاءَ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَإِذَا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إِلَّا لبثتم إلا قليلا وقل لإبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ وَرْنُ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلَا أَلَا إِلَاءَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا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 لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجهن مجزاكم جزاء ام موفورا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 ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَقَدُّوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أن تَتَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّلَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ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 وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 قل كلٌ يعمل على شاكلته فَأَبُوْكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَ سَبِيلَهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَمَا أُوتِيَ تُمْنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 قل إن جت معه الإنس والجن على أي يأتوا بمثل هذا القرآن على أي يأتوا هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إن لم بعثوا خلقا جديدا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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفي فا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل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 إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتنا عليهم يخرعون للأذقان سجدو ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا